تقرؤونه في الجرائد والمجلات من سب الله تعالى سب الرسول عليه الصلاه والسلام وسب الصحابه الكل لي ضعف المسلمون حتى وصلوا الى قاع الضعف